أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أغسم بيوم الغيامة ولا أغسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على بل يريد الإنسان يحجر أمامه يسأل أينان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف الخمر وجمع الشمس والخمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخذ بل الإنسان على نفسه فصيرة ولو ألغى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وهو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 يظن ان يفعل بها فاقرا كلا اذا بلغت التراق وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق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 ألم يكن طفّة من مني يمنا ثم كان علقا فخلق فسواء فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على؟